بسم الله الرحمن الرحيم. متي مس يد وهذا البلد الأمين لقد قل قل إنسان فيه أحسن ثم وبدنا أسفر سافلين إلا الذين آمنوا عن ça va bien